ألا تطغروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العشف والريحان فبأي آلاء ما تكذبان 116. وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. رب المشرقين ورب المغربين 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأْتُوا فَافْذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نار ونحاس فلا تتصيران فبأي آلاء ربك مات كالذبيان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك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 ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات افنا فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربك ما تكذبان متكئين على فروش بقائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلام ربك ما تكذبان فيه النقاصرات الطرف لم يقوم ظن قبلهم ولا جان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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا مُدْهَانَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا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 116. فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان 117. حور مقصورات في الخيام 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. لم يقمثهن إنس قبلهم ولا